بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ بِوَادِي مُقَدَّسٍ وَأَنَا وَأَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتغدا وما تك بيمينك يا موسى قال هي أصاية أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنم ولي فيها ما أعرف أخرى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى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 قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذ في التابوت فاقذ في اليم فلينقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أتلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك تيت قرعينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتوما فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي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 فَاتَّيَاهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَنَا رَبُّكَ فَأَبْصِرْ مَا عَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَا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 أخرجنا به أزواجاً من نبات شتى كلوا وضعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأرنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبا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 هُنَاكَ كَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَوْ قَطَعْنَا أَيْدِيَكُمْ فَلَوْ قَطَعْنَا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصْلَبْنَاكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تقاض إما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرحتنا عليه من السحر والله خير وأبقى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 وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا, ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطروا فيه فيحل عليكم غضبي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 قال فإنما قد فتم قومك من بعدك وأظلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غبا ناسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أفطأل عليكم العهد أم أتتم أيه حل عليكم غضب من ضبطكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكتنا ولكن حملنا ولكن حملنا أو زر من زينة القوم فقدفناها فكذلك القسامري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 اسعى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثل الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس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 خالدين فيه وساء يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إذ لبثتم إلا عشرا نحن آلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما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 يوم إذ اللَّه تَعْشَفَعَتُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَلَى تَمْجُهُ الْحَيِّ قَيُّوٌّ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ عَمَّا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ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 وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبلهين قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك